الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله مازلنا مع نصيحة للأزواج لعل الله سبحانه وتعالى انفعنا وإياهم بها وكنا وعدنا بحديث تكملة الحقوق المعنوية للزوجة كم حق كده نتعرف عليهم؟ بأولها أول هذه الحقوق المعنوية عرفنا الفراش بقيت بقى الحقوق المعنوية أولها تعلمها ووقيتها من النار تعلمها ووقيتها من علمها علمها ما لم تكن تعلمه عرفها ما لم تعرفه وخصوصا أمور الدين أما أمور الحياة ما عادة هتعرفها إيه يعني لكن أمور الدين هي المهمة يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فيجب على الزوج أن يعلم زوجته العقيدة الصحيحة العقيدة الصحيحة وما يلزمها لصحة صلاتها وعبادتها ويحرضها على الطاعة وستر الرب سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصله وأيقظ مرأته, فصلت وأيقظ مرأته فصلت فإن أبت رش في وجهها الماء رحم الله مرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلت فإن أب رشت في وجهه الماء يا الله رشت في وجهه الماء يعني واجب عليك لو هي رشة الماء ما تتطلقش ما تنشي تمشي مش كذا مش أنا جاي أدوبك لسه حضرت جنبي يا أخي بتصلي وبتأمرك بالصلاة يعني فإن أبت رشة فإن أبيت أن رشة الماء في وجهك بس ما بقاش فيها ضرب ولا اشتيم ولا طلاق ولا ولا ولا يعني اعتذر لربك ونام تاني ما فيش مشكلة ثانيا المعشر بالمعروف معشر المعروف كلمة يعني كلمة طويلة قوي المطويلة معاشر بالمعروف يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا ولتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا أن يأتين بفحشة مبينة الشهد من الآيهو وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ووصية النبي صلى الله عليه وسلم في حق الوداع كلام جامع شامل مانع. لما يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان أيعني أي أسيرات واحد أسير ياخذ في قانون دولي قانون دولي بحقوق الأسرة حقوق الأسرة ليس لها حق ليس لها حق أسير فإنهن عندكم عوان عوان عوان يعني أسيرات أسيرات فيجب أن تعامل معاملة طب بس مش معاملة الأسير بقى لا دا شو بس يشبيها بأنها أسيرة أنا فعلا أسيرة خلاص صبيت أهلها وبقت عندك فبنت أجمل بالأسيرة فاتقوا الله في النساء والحديث الثاني اتقوا الله في النساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلى إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج استوصب النساء خيرا يعني لك إن فيها فيها شيء في خلقتها فيها شيء في جبلتها العوج العوج دا مش عيب مش عيب إنما أو, او اساس الخلقة اللي هو الضلع يعني مش عيب الضلع ده فيه انحناء فيه انحناء زي المنجل والمنجل وظيفته ايه في ايد الناس المنجل المنجل في ايد الناس وظيفته ايه وظيفته يضم. يضم يضم عدان القمح يضم عدان البرسيم يضم اي حاجة عاوز يضمها المنجل بيعمل كده فيبقى من جبلة المرأة الضم ضم الأسرة تضم البيت تضم الأولاد تضم الأباء مع الأولاد مع أبيهم ضم ضم هي خلقتها كده تجي عشان تجي من الضلع لما فيها من صفة الضم يوصل النبي صلى الله عليه وسلم بحسن العشرة فيقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. يا من من الـ من الأذكر بعض نمازك بقى للمعاشرة بالمعروف ووصايا النبي صلى الله عليه وسلم ونصيحة النبي للأمة الأمة المسكينة دي الأمة اللي تنكبت الصراط تنكبة أذكر مع أذكر بعض النماذج كده أول حاجة في المعشرة بالمعروف دي أن ترى المحاس المقولة بالمعايب شوف الاثنين لازم تشوف الاثنين مع بعض تبقىش أحول لاحول ده بيشوف ناحية واحدة بس فأنت شايف العيوب وتقول محاسن ما فيش ما فيش ما فيش محسن لا يجب عليك أن ترى هذه وهذه ترى المحاسن وترى المعالب ولا تبخس الناس أشياءه ولا حديث أبي هريرة ولا يفرك مؤمن المؤمنة يعني يبغض إنكارها منها خلقا رضي منها آخر يعني حط دي جنب دي وشوف النسبة والنتيجة تكون إيه لا يعني لا تبغ لا تبغضها الإطلاق نماذج حياة النبي صلى الله عليه وسلم خذ منها دي وانسى النبي صلى الله عليه وسلم ويتخال السرور على الزوجة زوج يدخل السرور على زوجته ويؤانسها من الحقوق المعنوية العظيمة جدا تسلق الصدور تخيل النبى صلى الله عليه وسلم لما يوصل به الحال يقول السيدة عائشة السيدة عائشة تحكي عنه تقول بقى تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر لما السُنة السُنة مش الفار السُنة إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع اضطجع خفيف كده بين الإيه السنة والفريضة يعني إيه ده إيه, إيه الهنة ده الرسول على السلام شوف بيعمل إيه إن كنت مستيقظة حدثني اتكلم معه في, في أي موضوع وإلا هي نايمة هي بقى وإلا اضطجع صلوات الله وسلامه عليه لما يقول لها زريني أتعبد لربي قلت والله إني لأحب لا قربك وأحب ما يسر قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي الحديث مشهور ومعروف أنا بس عاوز أقول للزوج منه إيه نقول للزوج إن الرسول بيستأذن السيدة عائشة وهل تجرؤ السيدة عائشة أن تقول له لا لا تسمح له ولكن يعني بيعتبر لها كيان بيعتبر إن هي لها قيمة وإن لها حق والليل ده من حقها والليلة بتاعتها لأن بكرة هيبقى عندي غيرها فهو حاجة ما مدهاش حاجة بقى كده ده هو عاوز يصلي صلوات الله وسلامه عليه فابق الله عن إذنك شوف قدي إيه ده أنا بصلي أنا بصلي هنا بعمل حاجة غلط ده أنا بصلي بصلي لربي هنظر بقى للمخلوق ونظر واسيب الخالق لا لا لا أتأذنين لي أتعبد تئذني سبحان الله أتأذن نص طبعا غاريني أن أتعبد غاريني أن أتعبد لربي عاوز عاوز حسن عشرة بعد كده بقى تاني أه. أيضا من المعاشرة بالمعروف والنماذج الطيبة في حياة النبي حفاظ على ميول الزوجة ما لم تعارض الشر لها ميول إذا كانت متخلفش الشرع ماشي وافئ عليها عيشة رضي الله عنها تقول قدم رسول الله من غزو التبوك أو خيبر جاي بقى شو بقى إنسان الرسول عليه السلام راجع من غزوة وما أدرك ما الغزوة وما أدرك ما الحرب وما أدرك ما الجهات وما أدرك ما السفر ثابوك أو خيبر وفي سهوتها ستر يعني مكانها الخاص كده في سطارة فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات العائشة أنا عاوز أتقارن ما بين ما جاء الرسول عليه السلام والهيئة النفسية بتاعته والحرب وكلا هو راجع منتصر والله الحمد بس يعني برضو ما ما كان الحرب حرب ملقاش بقى صفرة محتوطة ملقاش أكل محتوطة ملقاش وملقاش ما فيش ولا ألعب السيدة عائشة السطرة الريح هبت وكشفت السطر لا ألعب قال ما هذا يا عائشة قالت بناتي يعني لعبي ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع جلد فقال ما هذا الذي أرى وسطه؟ يا رسول الله انت انت راجع من الحرب يعني عندك طول بال بتتكلم في مسائل زي كده آه ما هذا الذي أرى وسطه؟ قالت فرس قال وما هذا الذي عليه قال جنح قالت جناحان، له جنحين يعني قال فرس له جناح، يلف الخيل لها جنحة قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة لا إله إلا الله يعني معلومة جابها منين السيدة عيش أي في الوقت دي عندها أقل من عندها من أقل من 18 سنة قولا وحيدا لكن جاب المعلومة دي منين أما سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحة قالت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيته نواجزه الله إيه بقى اللي احنا عاوزين نوصله نوصل شوف بقى الواحد اللي مش راجع من شغل إذا راجع من حرب ولا لقى صفرة ولا لقى ولا لقى أي حاجة فيش ما الحديث ما ذكرش أكل وشربه حديث كده الريح هبت كشفت السطارة وراء السطارة لعب وسط اللعب فرس فرس له جناحين واتكلم معها وقالت له أنت ما تعرفش يعرف... أه ما عرفش طبعا دهك معلومة طبعا معلومة إيه لا أساسة لها من الصحة لا أساسة لها من الصحة يعني هو مش بيكذب سيد عيشة بس هو عارف اللي دي معلومة جابتها جابتها منين جابتها من ص... من أولاد زيها سمعت منهم المعلومة دي أبو بكر قال لها مثلا لا طبعا هي سمعها كده المهم النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا النماذج دي ها؟ الحسن المعشرة بالمعروف حقوق جميلة قوي راجع برضه من غزوة ما تقلش عن اللي فاتت راجع برضه من سفر أو غزوة وإذا بها يطلبها الرسول بالسباق يطلبها بالسباق قال لأصحابه تقدموا تقدموا فتقدموا قلت تعالي أسابقك فسابقته فسابقته فسابقته فسبقته سبقني عن الاثنين أنا سبقته على رجلي فلما كان بعد بعد خرجت معه في سفر فقال لأصحابه برضو تقدموا ثم قلت تعالي أسابقك ونسيت الذي كان وقد حملت اللحمة وبدنت فقلت كيف أسابقك يا رسول الله وأنا على هذه الحالة منفعش يعني منفعش من ناحية الشرية لا منفعش من ناحية الصحية من ناحية الصحية وأنا على هذه الحالة قال لا تفعلين. يا هاد فسابقته فسابقني فجعل يضحك وقال هذه بتلك إن ما بذكرها بذكره الأقدية يعني مراعاة نفسية الزوجة ما لم يكون فيه مخالفة شرعية ما فيش مخالفة شرعية خلاص فيش مخالفة شرعية فهنا الرسول صلى الله يعني الله أكبر ولله الحمد. من الحقوق المادية أيضا أو النماذج الطيبة التي يعني يذكرها تذكرها لنا السنة إن الرسول صلى الله يقول شو بقى الحالات بقى يعني في حيض بقى وحيض يعني إيه يعني بعد يعني بين الزوجين إلى حد ما عن عيشة قالت كنت أتعرق العظمة وأنا حال فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وأشرب من الإناء فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وتقول وأنا حائض ليه بقى بأس يعيش مركّز على إيه وأنا حائض وأنا حائض طبعا خلي بالك هو اللي بيشرب مكانها مش اللي بتشرب مكانه تفهم النبعة صلى الله عليه وسلم مبارك وفهم النبعة صلى الله عليه هنقول ما عندوش مقربات ما بجيش ناحيته عليه الصلاة والسلام مثلا يعني تاب هو بقى اللي كان بيشرب مكانها صلى الله عليه وسلم يعني عشان الجماعة يعني اللي ايه يريحوا نفسهم و... والكورونا وما أدركه ما الكورونا شوف بقى الرسول عليه السلام بيضع فمه موضع فم عائشة وبتقول وانا حائض وانا حائض يعني يعني في نوع من البعد الى حد ما افهم بقى ايها الزوج ومع ذلك بيعمل هذه الاشياء ليه اه بيزيد بيزيد الأنس وبيزيد القرب وبيزيد التماسك الروحي التماسك الروحي بين يعلمنا صلوات الله وسلامه عليه دو كلها نماذج بيزيد عليها كمان مراعات نفسية الزوجة وإزالة حزنها الزوجة بتتقلب إنسان بيتقلب زيه زي أي كائن بيتقلب يفرح شوية يغضب شوية كده ايه نفسية الصراع النفسي للزوجه شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بيقول لسيده عائشه برضه اني لا اعلم اذا كنت عني راضيه واذا كنت علي غضبه تفرق ايه والله يا العظيم يا اخويا لا تفرق ايه دي تفرق ايه عندنا احنا عندنا هتفرق ايه غضبان راضيه ما تفرقش عاجبها تعيش متعيش ما تعيش الباب يفوت جمل لا الرسول ما يقولش كده ما يقولش الكلام بتاعنا ده خالص بيقول انا بعرف انت راضيه امتى وغضبان فقلت من اين تعرف ذلك هل ده وحي لا مش وحي دي بقى لاش علاقة بالوحي خالص بقى خالص دي موضوع بشر الكل إنما أنا بشر وموضوع عشرة عشان الحياة الزوجية بتاعيتها مش هيبقى فيها وحي فعاوزوا أقول لنا الموضوع ده بقى لاش علاقة بالوحي من أين تعرف ذلك فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد وإذا كنت علي غضبا قلتي لا ورب إبراهيم قالت هي عائشة رضي الله عنها أجل والله يا رسول, يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك ما أهجر إلا اسمك الشهد للحديث إيه يعني صلى الله عليه وسلم بيراعي النفسية بتاع السيدة عائشة عشان يعلمنا بيقول يعني أنا بحس من, من الألفاظ اللي بتطلع منها بعرفني غضبانة أو سعيدة لو قالت لا وربي إبراهيم الله تبانى ما هو ربي إبراهيم ربي وآه إبراهيم ده أبي وآه إبراهيم مش أبي وآه إبراهيم جاب إسمي ليه وتكون راضية بقى تقول لا ورب محمد ما حصل كذا ولا قلنا كذا كده يعني أو لأفعلن كذا لا ورب محمد فلما تكون انت راضية بقى تقول, تقول لا ورب محمد قالت له فعلا أنا ببقى كده صحيح أكدت الكلام يعني بس أنا خلي بالك يا رسول الله ما أهجر إلا إيه إلا اسمك يعني يعني في اللحظة دي اسمك بسر بديش على السيد لكن محبتك في قلبي دينك في قلبي سنتك في قلبي كل شيء كما هو هو بس يا ذوقك ايه الإسم بس بدي لك إشارة بس على مين الرسول على السلام يعني هنقول اللبيب يفهم بالإشارة وفي ألب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أزكى منه صلى الله عليه وسلم برعاة النفسية مهمة قوي يدخل الرسول على السيدة الصفية يلان دا ما كانش مع عائشة بس لا يدخل على السيدة الصفية يقول لهاها عملة تبكي تبكي ليها الصفية ما, ما يبكيك قالت قالت لي يا حفصة شغل الضراير بقى شغل البيت بقى أمك أختك إلي إلي كده قالت لي يا حفصة إني بنت يهودي إني طبعا كلمة زعل إني بنت يهودي طب ماشا أنا آه بنت يهودي أبصى اليهودي خلاص هالك في خيبر وأنا هنا عند الرسول على السلام ما مال اليهودي لليهودي بقى مفروض ما تعيرهش بكده فعلا سيدة حفصة مفروض ما تعيرهش بالكلمة دي خالص كانت بنت يهودي إنما هي الآن أم مؤمنين فإذا برفعه السلام الله أكبر بقى شوف ده الوحي بقى, هو وحي بقى يقول له إيه بقى وإنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي الله أكبر فعلا فيش واحدة من أمهات المؤمنين اتتمع لها كده رجح المين رجح لسيدنا موسى سيدنا موسى آه سيدنا موسى نبي ومسلم وصفية مسلمة تعتبر مسلمة زي سيدنا موسى فرجعها ورا خالص خالص قال لها انت بنتي نبي وعمك نبي اللي هو سيدنا هارون واللي يزوء زوجك مين نبي فهتفخر عليك بإيه بقى ثم توجه للسيدة على حفصة وقال اتقي لها يا حفصة اتقي لها يا حفصة يبقى زال الحزن والغضب اللي عند السيدة صفية وعلم إيه الستين حفصة الوضع يعني. مهمة أوي مراعاة النفسية الزوجة عندها تقلبات بتغير من حقها تغير والزوجة اللي متغيرش على زوجها ما تستاهلش إن تعيش معها أصلا الزوجة اللي بتغيرش على زوجها دي ما تستحق الحياة السيدة عائشة رضي الله عنها واحدة منهم واحدة منهم بتغير بتغير فإذا بها لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندها في بيتها ويأتي خادم من عند إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فيها طعام السيدة عائشة أصلا معروف على مستوى نساء النبي عليه السلام وعلى بعض النساء برضو المخلطين لها إن هي مش لا تجي طهي الطعام مش طهاية مش خبيرة في المسألة دي والأصعى جاي فيها أكل والصحابة أعدي وهيكلوا وهينبسطوا من الأكل اللي جاي وجاي من عند مين جاي من عند وحدة من أمهات المؤمنين يعني مش من صنع عائشة كل ده جمع في وقت واحد وغادي حقها تغير حقها تغير أصلا تب ليه هي عملت أيوة دي مش بمزاجها ده شيء في الجبلتها ربون خالقها كده خالقها مش هي لا كل النساء كده يعني فقامت فضربت يد الخادم فسقطت الصحفة وانفلقت فجاء فجامع النبي صلى الله عليه وسلم في لقى الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم أمكم يخطب مين بيخطب اللي جالسي خطب اللي جالسين مع أمكم تم قول, قول غارة عائشة ما, ما هي عائشة فعلا لما أمكم يعني ايه يا رسول الله أمنا رغم اللي عملته أنا ممكن أتخيل أن أبو بكر جالس في المجلس مع الصحابة اللي قاعدين لأنه ما كانش بيفرق النبي اللي نادر جدا أنا متوقع كأنه هو موجود وأمكم تم كانوا يقولوا يا أمو بكر شوف تربيتك هاي مثلا زمان كنا هنعمل كذا قم شوف تربيتك ينفع كده يوجه كلام سيدنا أبو بكر صل الله عليه ونبيل لازم منه لكن لا غارت أمكم أيوة ليه رسول الله بيعلمنا إن دي شيء في الفطرة فلما زوجتك تسمعك وبتتكلم حتى مع زميلتك مع هنا وبتكلم كلام شريف وكل حاجة نار بتئد فيها نار بتئد فيها لو جيت عندك زوجتين ما, ما تحبش أبدا إن ت على الأخرى قدامها زوجتين حلال وهي عارفة ان ضرتها فلانة وعايشة فوق تحت في هنا هنا ما تحبش تجيب سيرة اي وحدة حتى ضرة لو امك طهاية ما تحبش تسني على امك امامها هي كده حاجة في الجبلة حاجة في الجبلة كده لازم نراعي مثل هذه الامور فسيدنا النبي لما قال غالط امكم هو في الحالة دي يلتمس العذر العائشة لا عتاب ولا تعنيف ولا ولا ولا وقال الخادم استنى هنا بقى شوية عبال ما نجيب صحفة يعني بدل الأصعى اللي انكسرت من عند مين من عند اللي السيدة عيشة تصرفت جبلنا أصعى بدلها عشان نرجع لها الأصعى سليمة ها وطعام عادي ما فيش مشكلة بس الشاهد من الكلام مراعاة نفسية المرأة لحظات دي شيء خارج عن إرادتها زي لك أنا كده ما تحبش إنك تسني على أي حد غيرها اختك بتعمل مش عارف ايه وتقعد تمدح في اختك ما تحبش كده تمدح في امك ما بتحبش كده برضه مع انها امك ولا هتصير في يوم من الايام زوجة لك ابدا هي ما بتحبش كده شيء في الفطره هي عاوزاك تمدح انت هي بس اما تمدحش اللي هي ما تجيبش سيره حد الا هي ده شيء كده فهذا السيده عيشه ما انما حد هو بس استنتجت كده ان الاكل ده هو هيبقى حلو وهيعجبه بيه هو حد يتكلم حدش يتكلم حدش يتكلم أبداً إنما هي أفهمة كده فدي أمور يا أخوانا مهمة أو نخلي بالنا منها ودي حقوق سبتة بدل الشرعية ما فيهاش جدال ما فيهاش فصال ما فيهاش ميول لمرأة ولا انحياد لرجل دي حاجات إيه نحن كرجال نراعي مثل هذه الأمور حتى تستقيم بيوتنا إن شاء الله تعالى أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الكلمات لوجهه سبحانه وتعالى ثم ينفعني وعباده بها وصلى الله وسلم مبارك على نبينا